إ ِ ن َّ ربك َََ سريع َُِ العقاب َِِْ و َ إ ِ ن َّ ه ُ ل َ و َ ف ُ و ر رحيم َِ ا ل ِ ف ْ ل ا م ِ صادق َ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 وكم ََْ من ِْ ق َ ر ْ ي َ ة ٍ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه َ ا ف َ ج ِ ي َ ه ا باسنا َ أ َ بياتا َََ و ْ هم ُْ قائلون ََُِ فما ََ كان ََ د َ ع ْ و ِ ه م ْ إ ِ ذ ْ ج ِ ي َ ه ُ م ْ باسنا ََ إ ِ ل َّ ا أ َ ن ْ قالوا َ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 أرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ف س ج د و الا إ إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ ا م ر ت ك قال أ ن ا خير منه خلقتني من ناد وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها فاخرج إ ن ك من ا ل ص غ ي ر ي ن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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اولي عنهما من سواتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين وقال ما نهيكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من ا ل ق ا ل د ي ن وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناديهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل أ م ر ربي ب ا ل ق ص ط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد و د ع و ه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون ف ل ي ق ا هدى و ف ل ي ق ا حق عليهم الضلاله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 إ ن م ا حرم ر ب الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق وأن تشركوا, بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أ م ة نجل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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا بهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أ ن تلكم ا ل ج ن ة أ و ر د ت م و ه ا بما كنتم تعملون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 لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقاء أ ص ح ا ب النار د قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وناد أ ص ح ا ب اعراف رجالا يعلفونهم بسيميهم قالوا ما اغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا فقل السحاب ثقلا ا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون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 واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتمها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و ب و أ ك م في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في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 إ ن عدنا في ملتكم بعد اذ نجينا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء ان علمنا على الله توكلنا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 الذين كذبوا, كأن الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لم ي و فيها ي ا ل ذ ك ذ ب شعيبا ا ك ن و هم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ع ي على قوم كافرين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 ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القدر آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء, لفتحنا عليهم بركات من السماء وال أرض ولكن و ك ذ ب افامن أ خ ذ ن ه بما ا ك و اهل يكسبون أفأمن أ ا ل ق د ي أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القدير ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين ا يرثون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى ف ل ع و ن وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين وقال موسى يا ف ل ع و ن إ ن ي رسول من رب العالمين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 وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا أ ئ ن لنا ل أ ج ر ا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى إ م ا ان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 قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهابون قال فرعون أ امنتم به قبل أ ن اذن لكم إ ن هذا لمكرتموه لمكر في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا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 ولما وقع عليهم اللجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا اللجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر اليك قال لن تليني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا و خ ر موسي صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسي ا ص ط ف ي ت ك على الناس برسالاتي وبكلامي ف ق د ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء إن م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء إن فخذها ب ق و ة فخذها ب ق و ة و أ م ر قومك ي أ خ ذ و ا ب ي ح س ن ه ا س أ ؤ ذ ي ك م دار الفاسقين س أ ص ر ف عن آ ي ا ت الذين يتكبرون في الارض ب و ي ن الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها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 ولما سكت عن موسى الغضب أ خ ذ الالواح وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و اياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 ي أ م ر ه م بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ س ر ه م و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم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 قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله إ الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط نمما و أ و ح ي ن ا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 و خ ر ه خير للذين يتقون افلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ن نتقن الجبل فوقهم كأنه وظنوا وإذ فوقهم الجبل ظلة أ انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذ ل ي ت ه م و أ ش ه د ه م على أ ن ف س ه م أ ل س ت بربكم قالوا بل شهدنا أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن كنا عن هذا غافلين أ و تقولوا انما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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أ و ل ئ ك ك ا ل أ م ع ا م بل هم أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله الحمد أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها و ذ ع و ا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء إ ِ وان َ عسى َ ان يكون َُ قد َ اقترب َََ أ اجلهم َُُْ ف َ ب أ َ ي ِّ حديث ٍَِ بعده ََُْ يوملون َُ من َْ يضلل ُِْ الله َُّ فلا ََ هادي ََِ له َُ ويذرهم َََُْ في ِ طغيانهم َُِِْْ يعمهون َََُْ ي س أ ل و ن ك عن الساعه ايا نموسيها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم إ ل ا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون